ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين وَمِنَ النَّاسِ يَذْكُرُونَ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ فأغرينا بينهم العذاوة والبأضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما بِمَا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما يَا أَلَّ الْكِتَابِ قَرْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَفِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يَا أَلَّ الْكِتَابِ قَرْ كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب تَب ربّ وَ نَهُ صُوبُ لَ السَّسلام وَيُح أَرجم مِ نَُّماتاتِ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد الله هو المسيح ابن مريم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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا مَا يَشَاءُ الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير